وَمَ يَقُل مِنهُم إِ إلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَِكَ نَجَزهِ جَهن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 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا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 هنا لا يكف ون عن وجوههم نار ولا عن ظهورهم ولا عن هم ينصرون بل تأتيه بغته فتبهتهم فَتَبَاهَتْهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ فَهَلْ لَكَ فِحَاقٌ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فِحَاقٌ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ مِنَ الرَّحْمَنِ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 وَلَئِن نَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّن عَذَاب رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا ليقولن يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ونضع الموازين القسط ليوما القيامه ونضع الموازين القسط ليوما القيامه فلا تظلم نفس شيئا ويكان ميزان حبه من خدر اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم